ذَلِكَ بِ بأننهُم شَاء قَقُ الله اللهَّه وَرَسُله وَمَ شَ قَقْتِ اللهَّه فَإِذ اللهَّه شَديد الععقابَ مَا قَطَعْتُم مِلّينَة أَتَرَكْتُمُهَا قائِمَةً على أُصُولِهَا ف بإِذن اللهَّه وَلُحْزِي الفَاسِقين وَمَا أَفَ اللهَّهُ عَلى رَسولِهِ مِنهُم فَمَا أَوجَفْتُمْ فمَا أَوجَفْتُم عليهلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَا ركَابِ وَل اللهَّ يُسَلّ تُسُون وَلا اللهَّ يُسَلّ تُُسهُ عَنا من يشَ والله على كل شيء قدير ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول وذل قربا واليتاما والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دوله كي لا يكون بين الاغنياء منكم وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُ نَصْرُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ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 ولا تجعلن في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون إن إخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم, لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وَإِن قُوتِلتُمْ للَلَاصُركُمْ واللههُ يَشحَدُوا إهُ نكذبُون لإِنْ أُخْرِرج لَا يَخْرجونَ معَاهُمْ وَلئِن قُوتِلُ لَا ياصرونَهُم وَل إِ صَرُون لاُوَلَّّ ثُمَّ لا يُنصَرُونَ لَئِنْ كُنْتُمْ أَشَدَّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرًى حَصْرَتْهُنَّ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شديد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 لا يَسْستَو أأَصْحابُ النَّارِ وَأَصحابُ الجَّ أَصحَابُ الجَّتِهُ الفَائزُون لَْأَن زَلَّ هذا قُرآلَ على جَمَلَِّ رأيتَهُ خاشِع ل رأيتَهُ خاشم تَصَدًِّا مِن خَشيَةِل